وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يُنَافِقُونَ عَلَى الْأَلْسِنَةِ تَبْدُو يُلُونَ أَن سِنَتُم بِالْكِتَابِ لَسُمِّينًا مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِن عند الله Allah'a وما... ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكمة والنبوة ثم يقول ل Umm, ya ولكن كونوا ربا وَل يَأّ رَكُم أَ تَ تَخْخِذون مَلَ إن أنتم مسلمون وإن أخذوا 122. كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لت قال أأقرأتم وأخلتم على ذلكم إصري قالوا أقرأنا قال فاشهدوا أَمَّنْ تَعْلَمُ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ أَمْ